قُلْ عَلَى آكَثَرِينَ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جَعَلْنَا مِنْ دُيُونِ أَيْدٍ سَدَّرُوا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَرْشَيْنَاهُمْ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سبحانه وتعالى مَا أَنْتَ مُنْذِرًا مَّنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَقَشِيرَ رَحْمَنَ فِي الْغَرِيب فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وساوناك ذو ما قدم وآثرهم وكل شيء أحصيناه لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلوا صَايِحَ ذَهَ وَخِدَتَهُ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ લગન કોમ ઈ લઈ લ્યો وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَعْمَلُونَ وَإِن وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَٰ إِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُوا۟ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَ تَجِئُ مِن آيَاتِ أَمْ أَنفِقُ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن يُنفِقَ إِلَّا كَمَا يُنفِقُ الْكَافِرُونَ هُمْ مِنَ الْآذَاتِ إِلَى فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُونَ شَيْئًا وَمَتَازَ ٱلْيَوْمَ أَيُّغَرْمُ جِيمُونَ أَلَمْ أَرْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَٰنَ لَكْثِيرا افَلَم تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ لَٰهُنَ الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ الْيَوْمَ مَنَّ عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّ أَلَمْ تَكُنْ تِجِنْ فَمَنْ تَطَاعُ مُضِيئًا હમ وَأَنَّ لَنَا شَاءَ أُولَٰئِكَ مَا سَأْنَهُمْ عَلَىٰ مَا كَانُوا يَنْتَظِرِينَ فَمَا اسْتَطَاعُوا ضِيَاءً وَلَا أفلا يقيلون وما علمناه الشعر وما يا بغيلغ يحيا ويحق القوم Ah oh. قُلْ لِلْخَلْقِ عَلِيمٌ <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَ ربنا بلانا ما سلو ونسي خلقت وضا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا بَلَا وَهُوَ الْخَالِقُ الْعَلِيمُ <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان لا يقم مثله بل بل هو القالق أي أن أين balana masal اذي جالا فوم من الشجر الاخضر لا الذي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُقِيدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ سَمَاءً